سوره مریم آیات دوم تا سی و ششم و آیات مبارکی سوره تکفیر بسم رحمة ربك عبده زكريا إلا ذا رب به نداء صفيا قال وَشَتَّعَ اللَّهُ سُشَيْبَ وَلَمْ أَكُمْ بِذُواعِكَ بِشَقِيَّةٍ ان تمرهات ياقيرا مكان تنمرهات ياقيرا لي من لدنك ولي إني خفت الموالي من غرائي وكانت امرأتي عاقرا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ يا زكرياء نبشرك بغلام يا لاَ مَنِ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ مِنْ قَبْلُ سَمِيَا و <تصفيق> نَرَى yang mm -hmm. ذهب بقوت إليها روحنا فتمثل لها بشرا من وكان أمر قضية فحمل الطوفان. وقلي واشرب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي فاقلي واشرب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فاقول وَمَن فَتَنَهُ لِمَنَ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيَا سَأَنْتَ بِغِيظٍ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي وبراً وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا <تصفيق> سبحانه بي وربكم فعبدوه هذا Me... وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس جَوَارِ الْكُنُوزِ وَالنَّسِي وَالَّذِي إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَسَ إذا عس عس إِذَا تَنَفَّسَ إنه لَقَالُ رَسُولٍ كَرِيمٌ يَقُولُ في, فِي الْعَرْشِ مَكِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا ولا قدر